ايحسب ان لن يقدر عليني احد يقول اهلكتم ما للبد ايحسب ان لم يروا احد الم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين دينه نجدين فلقد عقبه وما أدرى كم العقبة أو إطعام في <تصفيق> يوم ذي مسغبا ذا كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتهم تنانى <تصفيق> اصحاب المشأمه عليهم